اننه كرهوا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتُهُمْ نَحْلَة فَإِنْ أُطِبْنَا لَكُمْ عَيْن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا أَمَّرِيئًا وَلَا تُسْتَفْهَمُونَ جَعل الله لَكُم قامَا وَرزُكُم فيِيهَا وَكسُم وَقُلول قَوولفَ وَبتَلتَ م حَ إذَا بَلَغ مِكَاحَ فَإِن آلََسُْم مِن رشْدَ فَإِن آلَسْتُم مِن رجْدَ فَدِفَعُ إيه مْولَهُم وَلَا تَأكُل غ إِسلاافَ وَ بِذَارًا أَ يَكبَروا وَمَنْ كَانَ غَنِيَ فَلَْسْتَافِف وَمَنْ كَانَ فَقًِا فَلنَأْكُل بِالمَعر فَإِذاَا دَفَعةُم إلَيهِم أَملَم فَشِدُ عَلَيْهِم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 حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا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 مِن بَعْدِ رَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُمْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ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 فإن يشهدوا فأمسكوهن في الغيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهم سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن ثابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كَتَواب الرَّحيمَا إَّ مَ التَفَة على اللهِ للَّذينَ يَعمَدونَ الس أَبجمان ثَُّا ييتبونَ مِن قَ بَأ إِنكَ ييتوبُ الله عَلَهِ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 يَأْتِينَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى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 إهُ كَانَ فَاحِشَتَ وَمَقُتَ وَسَاءاء أَسَبِيلََا حُرِمَةْ عَلَيْكُم أَُّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعََّعَتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْ الأخِ وَبَناتُ الْأُخخ وََّه تُكُم 119. وأرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم, من نسائكم التي دخلتم بهم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 فَمَا استَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُمْ أُجُورَهُمْ نَفْرِيضَةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِن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 فَأَنكِحُوهُنَّ نَبِذَ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَةً فَإِنْ أَتَيْن بفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ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 إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ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 قُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَ الصَّالِحَاتُ قَتَةٌ حَافِظَاتٌ للِلغَيبِ بِماحَافِ بَن اللَّ تَ الصَّالِهَاتُ قانتَةٌ حَافِضاتُ للِلغَيبِ بِماحَافِ ظَلَّ وََّ تَخَافُونَ نُشوزَهُ فَعِظُون وَهدُون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 اِنْ يُرِيدَ اِلٰهٌ اَصْلَاحًا يُوْفِّقُ اللهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا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 وَمِنْ نَّعْمَتِهِ مَهًّا وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَئِنْ فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَأَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ أُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَدُلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ لَوْ تُسَوَّاهُمْ الْأَرْضُ وَلَا يَفْتُرُونَ اللَّهَ حَدِيثًا إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مِّنَ الَّذِينَ ارْتَأَوْا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ وَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعَ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ لَن يَنفَعَ أَنفُسَهُمْ وَطَعَنُهُمْ فِي الدِّينِ وَلَوْ قالوا قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعَ وَأَنظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تمسوا وجوها فنردها على ادبارها فنردها ولا ادبارها نلعنهم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 وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ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 الَّذِينَ لَا إِلَهَ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُعْذَبُونَ نَحْنُ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آثاهم الله مِن فَضْلِ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 مدنا الا الا احسانا ان اردنا الا احسانا وتنفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فان اعرض عنهم وعظهم وقل لهم في والے ج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 سوفیم أن اخرجوا من خرجومی ما فعلوه خروجومی قليل منهم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 ومن يطع الله مع فولا نل دینا رہ من نین سی نسد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 وَالنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هذه الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 فلما كُتِبَ عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجر مَريبِ قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فتيلا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 الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله الله سیک فما پہ عليهم حفيظا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَطَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعنط عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ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 وَلَا تَتَّخِذُ مِنهُم وَلَ وَل نَصير إِللا الذيينَ يَصلِونَ إلَى قَوْمِ بَينَكُمْ وَبَينَهُم مثَاقُ أَوجَكُمْ أَوْ جَكُم أو حَصِرَت صُدورهُم أَ يُقاتِلكُمْ أَْ يُقاتِلوا قَوْمَهُم ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلواكم فاين اعتزلوكم فلم يقاتلواكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 ومن قتل مؤمنا خطئا فتحني ورقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية سلمة الى اهله إلا أن يصدقوا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 109. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 110. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه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 قالوا الم لم تكن ارض الله واسعه فان تهاجروا فيها فاولائك ماؤهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى الله أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفُوًّا غَفُورًا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 لا يدريك الموت فقد وقع الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا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 فإذان سنجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم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 الصلاة كانت على المؤمنين كتابا نوقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وَتَرَنُّجُونَ مِنْ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ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 تَغْفِ للله يَجدٍ آه غَفُورَ الرَّحيمَا وَمَيْن يَكْسِبِ إثْمَ فَإِن ماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِ وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكمَا وَمَيْ يَكسِبِ خَطِيم أَتً أَو إِثْمَثَُّا يَرْنِ بِه بَن قد احتمل بهتان فقد احتمل بهتانا واثما بينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهن الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ فَيَتِمَّمْنَ سَنَوَاتِهِنَّ إِلَى مَا تَعْلَمُونَ ۖ وَاتَّقُوا ۚ وَاتَّقُوا يَوْمًا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 فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما فلا جناح عليهما ان صلحا وصلح خير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 119. ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروا هاك المعلقة 110. وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 111. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته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 شَأْ يدهِه بِكُم أيهَناسويَأتِ بِآخَرين وَوكَانَ اللهَّ على ذَلِكَ قَدير مَنْ كَان يُريد ثَوابٌَّ يافَع دَ اللهَّ ثَوابُ الدّ يياوآخَِ وَوكَانَ اللههُ سَمعًا بَصير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 وَإِن كَانَ لكَافِرينَ نَصيفم قالُوا أَلَمنَاسْتَحوِذ عَلَيكُم وَلََمنَعكُم مِنَمُؤمِنين فَلَّهُ يَحكُ بَيْنَكُمْ يَوومَ الْ القِيامَ وَنَي ي جعَ اللهَّهُ لكَافِرينَ على المُؤمِنينَ سَبينَا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 لِلَّهِ لَا هُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا لا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ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 وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُنِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنًا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 126. من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى وَرَثْنَا فِنْقَهُمْ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بِمَا نَقُضهِم مساقَهُ وَكُفِهِم بآياتاتِم وَقَتْ لِهِم لِأَاب أَ بِغَيْرِ حَّ وَقَولهِم وَقَِهِمْ قُلوب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 الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا نَبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك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 وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ الله قَبْلَ يَوْمٍ لَنَا بَعِيدَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ نَحْمِلُهُمْ فِيهَا أَبَدًا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 وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يُشْرَكَ 119. لن يكون له ولدي له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 110. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله, أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 وَمَن نَّلَدِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أليما وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ بِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ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 اِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا والله بكل شيء عليم